يا بنت النوار لا قصرك جاسر كو النوار وعد تهذير حلمته النوار لا يزر قصرك كو ارجع الشعر واقف مني واقف قدامك سماء Äh, valla, äh, jörg äsrak var I'll تلته ذي بتوبرن چاب ولا قصق الشعر املى مدنها ما بكي تو بيتوبرن چاب ولا قص قص شعر املى مدنها لفظ الكهرباء على نور القمر اي والله Når jag är den når. Låt oss slå och jag är den som. Låt oss slå och jag är ديني أنا, أنا, انا ديني انا اسمي حلا انا من صغري بترعرع بالفلا انا ديني انا اسمي حلا انا من صغري بترعرع بالفلا كانت عيشت قهر We'll <laughs>